اثنان، استمع إلى الجمل الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها العنب الأسود أغلى من العنب الأصفر اشتريت كيلو طماطم وباذنجان وبصل وبطاطا أحب من الفواكه التين والتفاحة والبطيخة كثيراً أتحب الفاصوليا الخضراء أم البذنجانة؟ أنا أفضّل التين على البطيخ. عصير الجزر مفيد للصحة.